فتبينوا أن قَوْمًا قوما بجهالة فتصبحوا, فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير مِنَ الأمر لعنتم ولكن الله ولكن الله حبب اليكوم الايمان وزينه في قلوبكم وكرهها اليكوم والكفر وكره والفسوق والعصيان واولئك اولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم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 قَوْمٍ عَسَى عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا منهم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 ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُلَائِكَتُهُم صَادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلِمُوا قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَل لِّلَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ